كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد يقول الله تعالى كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين فلنبدأ كلامنا الليلة بهذه القصيدة للشاعر صالح العشماوي بعنوان أبكي وماذا تنفع العبرات أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلية بالقذاء في ماتوا يعني هو يقولها على لسان أحد العراقيين أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلية بالقذاء في ماتوا ماتوا وجيش المعتدين قلوبهم صخر فلا نبض ولا خلجات تحت الركام أنينهم وصراخهم كم مزقت وجداني الصرخات أبكي وأشلاء الأحبة خيبت ظن الرجاء وزاغت النظرات يا ليلة القصف الرهيب تحطمت فيك المبادئ واستبد ذات وحشية لو أنه لا كورأ لتصدعت من قلبه الزفرات بتنا على لهب المواجع والأسى والمعتدون على الأسرة بات أطفالهم يستمتعون بأمنهم وصغارنا فوق الرصيف عرات فزع الصغار يزيد من إحساسنا بالظلم إن الظالمين قسات ماذا يفيد الدمع والدمها هنا يجري ودجلة يشتكي وفرات ماذا وبغداد المفاخر أصبحت عطشا تلمذ قلبها الحسرات بغداد يا بغداد ما التفت المدى إلا وعندك تورق اللفتات بغداد ما ابتسمت رؤى تاريخنا إلا وعندك تشرك البسمات صوت المآذن فيك يرفعنا إلى قمم تشيدها لنا الصلوات أواه يا بغداد أقفرت الربع ورمى شموخ الرافدين جنات لغة الحضارات أصبحت في عصرنا قصفا تموت على صداه لغات لغة تصوغ القاذفات حروفها فيها تتحدث العربات أو هكذا تلقى العدالة حتفها في عصرنا وتحكم الشهوات ماذا يفيد الدمع يا بغدادنا وخطاك في ضرب الردى عثرات ماذا يفيد الدمع يا محبوبة تبكي على أشلائها الحرمات ماذا وألف قضيفة وقذيفة في عرضها تتنافس القنوات ماذا وأبناء العروبة نظرة وهجت وعقل تائه وسكات أبناء أمتنا الكرامة إلى متى يقضي على عزم الأبي سبات الأمر أكبر والحقيقة مرة وبن العروبة فرقة وشتات وعلى ثغور البائسين تساؤل مر المذاق تميته البغتات أين الجيوش اليعروبيتها القضت نحبا فلا جند ولا أدوات هذا التساؤل لا جواب لمثله فبمثله تتلعثم الكلمات لو كان للعرب الكرام كرامة ما سربت سفن العدو قناة الأمر أكبر يا رجال وإنما ذهبت بوعي الأمة الصدمات الأمر أمر الكفر أعلن حربه فمتى تهز الغافلين عظات كفر وإسلام وليل حضاره غربية تشقى بها الظلمات يا مارد الغرب الذي لعبت به كأس الغرور وسيرته تغات نزوات قوم قادت الأعمى إلى لهب كذلك تقتل النزوات أبناء أمتنا الكرام إلى متى تمتد فيكم هذه السكرات ماذا أقول لكم وليس أمامنا إلا دخان الغدر والهجمات هذا العراق مدرج بدمائه قد سودت بجراحه الصفحات وهناك في الأقصى يد مصبغة بدم وجيش غاصب وبغات ماذا أقول لكم ودور إبائكم لا ساحة فيها ولا شرفات ماذا أقول لكم وبرق سيوفكم يخبو فلا خيل ولا صهوات قصت ضفائرها المروءة حينما جمد الإباء وماتت النخوات بكت الفضيلة قبل أن نبكي لها اسفا وأذمت قلبها الشهوات عذرا إذا أقسمت أن الريح قد هبت بما لا تفهم النعرات لن يدفع الطغيان إلا ديننا وعزيمه ترعى بها الحرمات اني لا أبصر فجر نصر حاسم ستزفه الأنفال والحجورات هذه إشارة في غاية العمق ستزفه الأنفال والحجورات في الأنفال معروفة في جهاد الكافرين أما الحجرات فهي طبعا في جهاد الطوائف من الظالمين أو يعني أعداء الله من المنافقين لا شك أننا ونحن نتابع هذه الأحداث الأخيرة في الأيام القليلة الماضية، يعني الجميع في صدمة وفي ظهول وكل قلب يحترق وكل عين تدمع وكل إنسان في حاله ذهول لأننا استدرجنا إلى قدر من التفاؤل كبير وإن كان يعني ما تكلمنا عنه من قبل هو كان فيه تفاؤل يعني مشوب بالحذر. لأن الإنسان كلما زاد أمله كلما إذا أحبط يزداد عنف الصدمة فنحن في الحقيقة يعني إذا كانت الأمور تمشي على حسب السنن والقوانين الإلهية في الوجود فبلا شك نحن لا نستحق أن نمكن ولا نستحق أن ننتصر لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فعلا تكفل بنصر المؤمنين وقال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين لكن هذا النصر مشروط بشروط يوضحها قوله تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فنحن قصرنا في نصرة الله عز وجل وفي نصرة دينه والحال يعني لا يخفى لكن المسألة ان الأمل كان قويا أن يعامل الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله لا بعدله في هذه المحنة لأننا نحذر يعني اياكم من اختلاط الأورابة اختلاط الأوراق في مثل هذه المحن أمر شديد وفي غاية الخطورة بعض الناس قد تفهم من هذا الانحياز الكامل من كل المسلمين في كل العالم الإسلامي هو إلى شخص مثل صدام او مثل حزب البعث الكافر المعادل الإسلام المليء تاريخه بالدم والقتل والإجرام فقد يحدث أن بعض الناس تختلط على الأمور بعض الناس وصل بهم التفاؤل والغرق الأماني والأحلام إلى حد أنه بتصور صدام حسين ذا خالد من وليد او صلاح الدين الأيوبي لا لا تخدعوا أنفسكم بهذه الأماني المسألة ليست مسألة صدام مسألة هذا قتال لدفع الصائل على إخواننا المسلمين في العراق وعلى أموالهم وديارهم ثم ان العراق ليست فقط كما اعتدنا أن نقول هي البوابة الشرقية لا في هذه الحرب بالذات العراق كانت تعتبر السور الذي يحيط بالأمة الإسلامية فإذا هدم فالله اعلم ما يكون بعد ذلك نقول هذا لأن يعني إذا انهارت العراق وسقطت سوف ندخل في مرحلة الله تعالى علم جديدة بكل أبعدها فهذا هو البعد الذي ينظر إلى المسلمون أو ينبغي أن ينظر إلى جميع المسلمين أنه إذا سقطت العراق أمام هذه الهجمة الإجرامية الصليبية فهذه مرحلة كما صرحوا بذلك وراءها ما وراءها وبعدها ما بعدها فالناس اللي حلقت بهم الأمال والأحلام والطموحات إلى أفق بعيد جدا ازدادت الصدمة يعني في ناس كانوا متوسطين يعني كان في أمل في رحمة الله سبحانه وتعالى لكن في نفس الوقت كان الغالب ان المتوقع ان المسألة تطويل فقط المقاومة لكن الله تعالى كان الغالب أن الأمر سينتهي بصورة أو بأخرى العجيب أن في ناس بتتعمد الغرق في الأحلام بطريقة عجيبة جدا وصل بهم الأمر إلى افتراضات الآن انا أرجو أن تكون حقيقيه لكن احسبها بعيدة وبعيدة جدا ونبهت إلى هذا مرارا بنكب من ها وراء عاطفة الانكباب العاطفي على الشخص الذي نؤمل فيه أن يكون كما نرسمه نحن في خيالنا وليس كما هو عليه في يعني الواقع ف يعني كثير من الناس يعني عايز يقول إن إيه إن لا هذا تكتيك واستراتيجية من صدام المستخبي بالقوات ومش ناقص بيقوله هو دخل هو كمان استرداب وحيطلع لنا تاني زي المهدي بتاع الشيعة ها لسه في أمل لا هذا الموضوع مش قادرين يسهد ده نوع من الحياة الدفاعيه المعروفة عن الانكار ها على بل من الإنسان يتقبل الصدمة فهو لا شعر ينكر ما أمامه ومع ذلك نرجو أن يكون هذا الحلم يعني واقعاً وحقيقة أذكر لكم بعض ردود الأفعال من بعض الشباب وبعض الكاتبين الإسلاميين يقول أحدهم مثلا ظننا أن المعركة مع الامريكان محسومة لصالحنا بلا ريب حتى جاءت حرب أفغانستان التي استدرج فيها الامريكان الشباب الإسلامي إلى عمق أرض أفغانستان بينما اطرقت جبال أفغانستان المرعبة وسندان المجاهدين المدربين هذا حصل مع من ذهبوا إلى أفغانستان مجاهدين ثم حوصروا بين تلك التضاريس الصعبة في أفغانستان لأن أفغانستان دي معظمها عظم اللحم فيها قليل جدا تضاريسها صعبة للغاية فبين مطرقه هذه التضاريس الصعبة العسيره وبين سندان المجاهدين الأفغان أو بعض الأفغان الذين ايه تتبعوا المجاهدين وقبضوا عليهم وسلموهم الامريكان هه هب الشباب في العالم الاسلامي لي وجاء الامريكان بحددهم وحديدهم وبدأ القصف المرعب يهز الجبال وقبلها يهز النفوس قلنا المعركة البرية هي المحك هذا كان حتى في أفغانستان نؤمل أن يكون فيه التحام بري هيكون ذا المحك ثم حصل صدمة لم يتوقعها الامريكان أنفسهم حصل انسحابات وتكرار من المناطق وقتل وأسر وحصار إلى آخره ثم بدأ الامريكان في تكشير انيابهم تجاه بغداد وبدأ العد التنازلي قلنا لن يفلت من قبضة الحرس الجمهوري قاومت أم قصر مقاومة أسطورية وصمدت الناصريه صمودا عجيبا واستأسدت البصرة وطبعا لازم تفهموا ان معظم الأماكن أو عامة الأماكن التي حصل فيها مقاومه إما فيها رجال صدام وإما فيها مسلمون من أهل السنة لكن الثغرات دائما كانت من الرافضه ليعيد التاريخ نفسه من جديد ويخرج ابن العلقمي علينا من جديد كما حصل مع القضاء الخلاف الخلافة الإسلامية وكيف أن الرافضة تعاونوا مع التتار لتدمير بغداد وإهلاك أهلها فحصل نفس الشيء الخيانة واللي بيجيبوهم دول في الغالب هم رافضة اللي بيجيبوهم في الإعلام مهللين وفرحين هؤلاء من الشيعة وده شيء معلوم إن الشيعة هم الذين يرحبون بهم الآن بل هذا خطر جديد على أهل السنة حصول هذا التقارب بين الصليبيين وبين الرافضة أيضا يعني قومت هذه المواقع في أم قصر والناصرية والبصره، فقلنا إذا كان هذه في تلك المناطق النائية عن العاصمة فماذا سيكون الأمر في بغداد حيث العدد والعدة والمنعة حيث الرجال ورأس السلطة والخيار الأخير دخل الأمريكان بغداد قلنا الآن تحدث المقتلة الآن نشفي صدورنا منهم وأطبق الصمت لا يقطع هذا الصمت إلا همهمات الكلاشنكوف وقهقهات الار بي سخرت أم قصر من بغداد وبصقت البصرة على أهل بغداد وغطت النصرية وجهها ولها انين ما الذي حدث؟ هل بعث ابن العلقمي من قبره؟ الدور تشتكي والمساجد تنوح واليوم قصف شديد جدا على أحد المساجد في بغداد حرمة أماكن العبادة أو المساجد هذا شيء لا يمكن أن يريدها في الحسبان. المساجد تنوح ليست السماء هي السماء التي نعرف ولا الأرض هي الأرض التي نعرف ولا الوجوه هي الوجوه التي نعرف غصة في حلقي ودمعه في عيني وألم في فؤادي من ذا أصابك يا بغداد بالعين ألم تكوني زمنا قره العين لنزيد الأمر يعني وضوحا فيما يتعلق بنقطة الاختلاط الأوراق عند بعض الناس وتهور البعض في عقد الأمال الجسيمة في شخص صدم حسين. لا صدم حسين مش هو المقصود أبدا بالتعاطف الإسلامي الذي تجاوبت به أصداء الكرة الأرضية كلها حينما يعني حصل هذا العدوان. لازم تكون في وضوح شديد في الرأي. في أمور ليس فيها أي فصل أو مناقشة. من قات لتكون كلمة الله. هي العليا فهو في سبيل الله هذا هو الجهاد الوحيد الذي يجوز للمسلم أن ينضوي تحت رايته فراية البعث قطعا هي راية جاهلية كفرية لا جدل ولا شك فيها. هذا راية البعث راية جاهلية فنحن لا نركض لننضوي تحت مثل هذه الرايه واضح. أما قتال من ذهب ليدافع فهذا ليس لأجل صدام هذا من باب دفع الصائب لدفع الشر عن إخواننا العراقيين او لصد هذه الغرة الخطيرة التي وراءها ما وراءها وبعدها ما بعدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة او يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهليا فقتلته جاهلية إن وجدت راية إسلامية خالصة يجب الانضواء تحتها طبعا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا اما اذا لم توجد رايه اسلاميه كما حصل في بغداد رايت حزب البعث رايه كافره مثلها مثل اليهود والنصارى وغيرهم لكن مع ذلك هذا القتال بالنسبه للشعب العراقي او للاخوه المسلمين من اهل السنه هؤلاء حكوم مثل حكم المكره المكرى. وهذا قتال لدفع السؤال يعني افترض بعض فرضا قال لو أن رجلا في بلاد الحرب ثم اعتدي على بلاد الحرب هل يشارك في الدفاع عنها هل لا يجوز له أن يقاتل احترية ديار الحرب وديار الكفار إلا إذا قصد هو بنفسه أو قصد المسلمون بشر ففي هذه الحالة يقاتل حتى لو في صف من الكفار الأصلين صحب هذه الدار يقاتل لا بنية الانضمام تحت رأيتهم لأن هذا لا يجوز، ولكن بنية دفع الصائل لأنه الآن أصبح هو او المسلمون الذين معه مستهدفين بالقتل فهذا القتال لدفع الصائل وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل إلى آخر الحديث فإذا هذا في حكم المكره وهذا القتال لدفع الصائل لأنه يقاتل دون نفسه أو أرضه أو عرضه أو ماله أو إخواني المسلمين فهذه نيته لا يمكن أبداً أن يجوز أن تكون النية مناصرة البعث ولا طواغيته لأنه في هذه الحالة لا يمكن أن يدفع الغزاة عن نفسه إلا بالقتال مع راية البعث يقول شيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله تعالى وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجمعه فلعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع حسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فإخواننا المسلمون الذين ذهبوا سواء من سوريا أو فلسطين أو لبنان أو الأردن للجهاد يعني هناك لأن طبعا هؤلاء أقرب قاتل الذين يلونكم كفر، ولا أقرب الناس وبالتالي الأمر يعني أقوى في حقهم من الأبعدين هؤلاء يعني نحن نربأ بأنفسنا أن نكون من الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا مش نبارح بالنهل للأم ذو الأبطال مضحين ثم الآن نقول لو أطاعونا ما قتلوا أو نكون كمن قال الله فيهم فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي حاضرة لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرا القتال والجهال لكن نقول هؤلاء أرادوا خيرا وأجروا على الله سبحانه وتعالى مهما كانت العواقب لأن بلا شك الذي يختار مثل هذا المسلك هو عنده أولويات أي شخص يصل لهذه الدرجة من التضحية الأولوية العظمى في حقه أن ينال الشهادة في سبيل الله ثانيا التمكين او النصر ثالثا الأسر الاحتمال الأخير بيكون السلامة الاحتمال الأخير هو السلامة لكن الاحتمال الأول الشهادة يلي النصر والتمكين يلي الأسر يبقى حيا اسيرا الاحتمال الأخير بيكون السلامة أحد القادة الأمريكيين يصف هؤلاء المتطوعين قائلا إن هؤلاء المقاتلين الذين قابلناهم يختلفون تماما عن المقاتلين العراقيين حيث يقولون إنهم ياخذون حربا مقدسة دفاعا عن الدين وقتالا ضد إمبراطورية الشر الأمريكية التي يتهمونها بمحاولة القضاء على الإسلام مراسل قناة أبي ضبي في بغداد يقول إن المتطوعين العرب أصبحوا وجها لوجه مع القوات الأمريكية التي تلاحقهم باسلحتها الخفيفة في مشهد وصفه المراسل والمأساوي وقال إنه في الوقت الذي يحاول فيه المتطوعون والاستشهاديون العرب الهروب من نيران المدافع والدبابات العراقية يقوم عراقيون برشق هؤلاء المتطوعين بالحجاره وملاحقتهم باقذع الشتائم مما اضطرهم إلى الفرار دون أي حمايه تذكر لكن مع ذلك نحن نقول يعني جزاهم الله خيرا ونسأل الله تعالى أن يتقبل شهداءهم في الشهداء وأن ينجي سائرهم من هؤلاء الاعداء فكما يعني أشرنا ليس هذا القتال الذي استحسنوا المسلمون أجمعون وعلمائهم ليس لأجل البعث ياكم أن تختلط الأوراق لأن هذا يكون زلزال خطير في المفاهيم لا يمكن يكون البعث مقصودا بالعكس ذا البعث مثل اليهود بالضبط او مثل الامريكان لكن القضية أن هؤلاء إخوة لا يقاتلون تحت راية يعني جاهلية أو قومية وإنما يذودون عن أعراض المسلمين وأموالهم وديارهم صدام وجنوده الله أعلم بالنياتهم لكن يظهر انه يقاتل من أجل الكرسي ومن أجل القومية أو غير ذلك من شعارات حزب البعث الهالك وطبعا لازم تفهموا ان معظم القتال الذي حصل وما زال يحصل هو من مناطق السنة ولذلك أمريكا لما جت تدخل دخلت في بغداد مناطق تكثر فيها الإيه الرافضة المناطق اللي تكثر فيها الرافضة الشيعة لأنهم هم الذين يرحبون بالأميركيين فكل الذين يقاتلونهم أهل السنة الرافضة في البصرة لأن طبعا النظام العراقي أمريكا عرف التنائي الحين مكان كله معقد ها؟ الثارات ما فيش حد في العراق ليس لديه ثارات عند صدام حسين والنظامي كله يعني عنده الثأر وكم قتل وكم عذب وكم شرد وكم ارتكب جرائم ومذابح لأن تاريخه دموي ولا يختلف عليه يعني اثنان فمن الذي أدخل البريطانيين في البصرة هم الرافضه هم الذين أيضا افتوا بعدم عرقلة البريطانيين عند احتياح البصرة وكل البصرة سقطت في الأول إلا وسط البصرة لأن هذا المكان هو الذي يقتل فيه أهل السنة والجماعة في البصرة أهل السنة فالشاهد يعني ذا موضوع يستحق أن يفرض موضوع خطر الشيعة في كل أحكام التاريخ من حيث حلفهم دائما مع أعداء الإسلام ضد يعني أهل السنة والجماعة. فيعني هذا هو ما يتوقع من هؤلاء الرافضة وهذا هو تاريخهم يعني يكذروا نفسهم الجديد اللي هو الخيانة وطعم الأمة في ظهرها. ويعني هذا موضوع يطول الكلام فيه فلا يبعد أن يرشق المجاهدين العرب بالحجارة ويقضعونهم بالشتائم قد يكونون والله تعالى أعلم من هؤلاء الرافضة بالأمس حصل حادث طبعا رمزي له دلالة رمزية في غاية القوة والعمق هو ما حصل في أحد تلك الأحياء من التمثيلية واضح أنها مدبرة بغاية الإحكام يعني بعض الناس التفوا حول صنم من أصدام المجرم الطغية صدّام وتسلقوا وحاولوا بحبال أن يواقعوا واضح عملية مدبرة واليوم تكلم بعض الناس العراقيين وقالوا لا أدول عبارة عن كانوا ناس مساجين دي المجموعة من المساجين في سجون صدّام الأمريكان أخرجوا من السجن وأعطوا كل واحد مائة دولار ليقوموا بهذه التمثيلية واضح طبعا ضد التمثيل وضد الأصنام لكن أن على هذا الحدث من ناحية الرمزية من الناحيه الرمزية، فاللي حصل انه يعني اتشعبات اثنين ثلاثه وحاولوا بالحبل يشدوا التمثال ما قدروش فجات بقى الدباب الأمريكية وصعدوا على سلم عالي وهم اللي ربطوه بإتقان وباحكام وشدوا الصنم إلى أن سقط وهنا ظلوا يركلونه بالأحذية ويعني يدوسونه بالأرجلهم إلى آخره. مشهب له دلالة رمزية في غاية القوة. وبعدين الجندي الأمريكي أول ما صعد. والتمثال لسه موجود جاب العالم الأمريكي طبعا في غاية الاستفزاز لكل شعوب الأرض حتى السين إن اليوم استنكرت هذا الحدث موضوع رفع العالم الأمريكي بهذه الصورة احتلال فغطى وجه صدام صنم يعني بالعلم الأمريكي ثم بعد فترة نزعوه ووضعوا العالم العراقي في صدره ثم بعد ذلك أسقطوه إلى الأرض وسط تهليلات إلى آخره ف. هو كما قلت حدث له دلاته الأمريكا يعني إذا كانت هم دبر المسرحية دي فعايزين يقولوا يعني الشعب العراقي أراد أن يزيح صدام ممثلا في هذا الصنم وعجز وضح فنحن جئنا بقوتنا وأزلنا لكم هذا الصنم يعني بعباره أخرى نحن حررنا العراق لنحتله تحرير العراق لكي يحتلوها ويجعلوها عبرة لمن يعتبر. هذه الفتنة كما نلاحظ يرقق بعضها بعضا كما جاء في حديث الرسول عليه السلام كل مرحلة بنقول الماضيه كانت أخف منها فهل يدري أولئك الذين ابتهجوا ورحبوا بالقوات الغزية من قصير النظر هل يدري أنه ربما يأتي يوم يقولون أو يتمثلون بقول الشاعر يا زمانا بكيت منه فلما جئت في غيره صرت أبكي عليه وهو صدام شغير ومجرم لكن خطورة صدم لا يمكن أن تقاس بالاستراتيجية العميقة لمنهجية الأمريكان والغرب في غسيل عقول شباب الأمة وهدم كيانهم المعنوي قبل هدم يعني كيانهم المادي. أين نعم؟ يعني أفضل أن أبين شيئا من موقف حزب البعث من الإسلام لأن هذا أمر في غاية الأهمية بس لضبط الأمور مش أكثر حتى لا يحصل هذا الاختلاط لأننا كما ذكرنا يعني الله سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فالله سبحانه جعل كشف سبيل المجرمين أحد المقاصد الرئيسية لدعوه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ف. فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة هذه نقطة تحطيم تمثال صدام تذكر يعني أن كان توفيق الحكيم له كتاب اسمه عودة الروح بيتكلم فيه عن إيه يا حتى هذه عودة الروح بيتكلم عن إيه ولا واحد كويس عن إيه عن حزب البعض لا يتولد حزب البعض سنة تسعتاشر كان بس في حزب واحد لا حوله ولا قوة له ها ثورة فرنسية هو من تاريخ ما شرفش أنتم تهتموا بيه قوي يعني لكن معلومة معروفة قوي, قوي. عودة الروح بنتكلم عن إيش ها عودة الروح بنتكلم عن ثورة تسعتاشر بتعت ساد زغلول ها إن عودة الروح للشعب إلى آخره هذا الكلام المعروف أنا اللي بذكركم به هو توفيق الحكيم بعد كده ألف كتاب اسمه إيه؟ عودة الحجاب عودة الوعي بعد عودة الروح اللي هو بيتكلم فيها عن ثوره 19 يتكلم عن إيه؟ عودة الوعي تأليف هذا الكتاب كان وراء قصة كان وراء قصة أنه بعد ما مات عبد الناصر فكان توفيق الحكيم بيسمع ناس بيتكلموا إن يريدون أن يقيموا تمثالا لعبد الناصر لكن يتناقشون أنسب انسب مكان يوضع فيه تمثال عبد الناصر حتى يحصل اعتراف بفضله وانجازاته وكذا فاختلف الناس الذين كان يعني هو يسمعهم في المكان اي مكان انسب فإذا باحدهم يصرخ ويقول أو يعني يهتف ويقول وجدتها انسب مكان يوضع فيه تمثال عبد الناصر هو أكبر مدين تل أبيب، فهو يقول ان هذه كانت صدمة بالنسبة له، عادت إليه الوعي الغائب اللي كان غائب أثناء سورة حكم عبد الناصر، فهذا عاد إليه الوعي فجعله يلتفت فعلا ويسترجع بقى يعني إنجازات عبد الناصر طبعا السلبية التي انهكت الأمة ويعني فعلت ما فعل، الشاهد من الكلام وأذكركم بهذا الحدث فقط فيما يتعلق بتمثال صدام يعني لو كنت أميركيا وليس في عقداتي أن التماثيل محرمة مش كنت أحطم تمثيل صدام حسين لا هذا كان ينقل من ميدين بغداد إلى أكبر ميدين واشنطن العاصمة الأمريكية اعترافا بفضل صدام حسين هل خدم أحد أمريكا مثل ما خدمه صدام حسين أمريكا لو كانت عايز تقضي عليه من زمان من أيام حرب الكويت هذه هل كانت تعجز عن ذلك لها يعني الكثيرة جدا لكن إيه ذ ما خدم أحد الغرب وأمريكا بمثل ما فعل صدام حسين وهذا لن نفيد في ذكره لأن صفحات التاريخ تنبئ يعني وتوضح لنا الانهاك الذي انهك به العراق ومن ورائه الأمة كلها بسبب صرفاته وتهورته سواء في الحرب مع إيران أو ما حصل مع الكويت أو يعني هذه الأشياء. وذكركم أيضا بفتوى للشيخ النباز رحمه الله تعالى في صدام حسين يقول فيه يصف يقول عدو الله صدام الذي هو أكفر من اليهود والنصارى بل أضل منهم وأيضا سئل عنه الشيخ النباز رحمه الله فقال هو كافر وإن قال لا إله إلا الله حتى ولو صلى وصام ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعث الإلحادية ويعلن أنه تاب إلى الله منها وإلى ما تدعو إليه ذلك أن البعثية كفر وضلال فما لم يعلن هذا فهو كافر أذكر بعض النقلات عن البعثيين أو عن صدام بالذات وأستاذه ميشيل عفلق يقول صدام في كراس الدين والتراث يقول نحن إذن أمة ولكي لا تبدو هذه الأمة وكأنها خلقت في الإسلام الأمر الذي يقوي منطلق الرجعية الدينية المتخلفة يعني أننا يجب أن نكون حزبا دينيا ونحن لسنا كذلك فيجب أن ترتبط نظريتنا بالتاريخ القديم مؤكدين أن تاريخ الأمة العربية يمتد إلى عصور سحيقة في القدم يقول ايضا في العموم هذا كلام صدام في العموم لا يستطيع المنهج والفقه الإسلامي في جوانبه المنغلقة والمتحجرة أن يكتب التاريخ العربي ويقرأه قراءة علمية وموضوعية يقول أيضا بعدما ذكر الاعتزاز بالقرآن والسنة يقول قد يقول بعضكم لماذا لنأخذ القرآن والسنة ونطبقها مثل ما هي طالما اعتزازكم بها يصل إلى هذا الحد والجواب بأن الله لم يأتي بدين واحد ولو جاء بدين واحد وكفى اختلف تفسيرنا للدروس المستنبطة فهو قد جاء بأديان وقال أيضا إن الناس الذين يدعون إلى العودة إلى الطريق السلفي في التعامل مع المسألة الدينية يريدون لمجتمعكم التمزق والتناحر والاقتتال فنقطة مهمة جدا يعني صدام يحارب الغرب الكافر مش زي قواعد تحت الرياضة ناقص في ناقص بتساوي ايه كمان دي ما تعرفهاش ناقص في ناقص بزاعد يعني عدو عدوي صديقي لا دي هنا مش صح مش شرط عدو عدوي يكون صديقي الذي احبه يعني وأوليه الخمير الروج اللي هو بتوع فيتنام بيحاربوا امريكا وهم أولياءنا في الله لا طبعا فليس كل من يحارب الدوله اللقيطه يعتبر من صفنا او ممن ننتمي اليه ونفخر به ها زي الرافض حزب الله ما هو بيحارب اليهود هل معنى ذلك أنه لا عداء بيننا وبين الرافضه ولا اختلاف في عقيدة ولا في نحو ذلك لا طبعا فيعني كما نقول يعني نحن بالكب كده ها وراء العاطفه وراء العاطفة مجرد واحد يلوح لنا بشعارات إسلامية كله بإيه يعني يجل وراء فيعني الناس علقت الأمال كما قلت على صدام في المرحلة الأخيرة كأنه خارد من وليد او سعد بن أبي أو صلاح الدين الأيوبي وكان هو يحسن استخدام العبارات الإسلامية لحشد الإه التأييد له من العالم الإسلامي سواء في هذه المرة أو من قبل في حرب الكويت وعارف كيف يداعب عواطف الايه الشعوب الإسلامية بأنه هو الوحيد الذي القى صواريخ على الدوله اللقيطه ها؟ يعني نبهت إلى هذا مرارا لازم نفهم حدودنا ونعرف العدو والصديق بطريقه صحيحة المقاييس لازم تكون دقيقه قبل أن تدخل احدا في قلبك ويتربع في قلبك ابحث عنه اولا الاندفاع وراء العواطف والأوهام ونحن نجعل العواطف تلون نظرتنا الأمور احنا املنا يكون في شخص منقذ يرفع الأمة من هذا الزل والهوان فأي واحد بيلوح بهذه الورقة قبل كده ما هو القذافي أظهر أنه هو يعني البطل الإسلامي المنقذ لكن ظهر بعد ذلك ما ظهر وفي يوم من الأيام هو هدد أمريكا أن لها سأعلن خلافة إسلامية وجمع لك الشباب المسلم كله هنا هو معروف بإيه الورقة اللي ترعب بالأمريكا فالشاهد من الكلام يعني مش عايزين إحنا نكون ورقة بيلعبوا بينا واضح زي ما قلت من قبل هتلر لما كانت المانيا هنا بتيرات بتقرئ منشورات لكل المصريين نحن جئنا لتحريركم من الإنجليز وظلمهم الى اخره ها العفويه الساذجه بتاعه لقبوه بالحج محمد هتلر يعني ده تعبير عن عاطفه ها احنا نبحث عن ممكن ونفس الشيء بنلاحظ طبعا في عمليه الدعاء المهدية والأحلام والغرق في الاحلام والمنامات منامات والله ونستحلف شفت منام كذا ويكتب كل الأحداث كأنه يقرأها من إيه من اللوح المحفوظ ويحلف وسينتصل صدام ويحصل كذا وكذا إلى, إلى آخر الخميني طلع لنا في يوم الأيام بشعرات إسلامية ومواقف مبهرة كل الناس بلا استثناء في كل العالم الإسلامي إلا السلفين أهل السنة والجماعة فقط هم الذين كانوا على بصيرة وأدركوا عداوة الخميني وانحرافوا عن الإسلام لكن وفي كتير ناس حتى الآن مازالوا يتصورون ذلك بسبب الجهل وأنهم لا يطبقون بدأ يعرف عدوه ولتستبين سبيل المجرمين فالخميني هللنا الخميني والناس كانت تبايعوا على الموت من فوق المنابر، كان بعض الشباب هنا في الإسكندرية يأتي بالتسجيلات من الإذاعة الإيرانية للخميني ويجعلها مثل المت ويشرحها للناس لإمام الضلالة حتى رابين في انتخابات اليهود كنا نعلق الامانه على رابين لان رابين اخف من غيره مثلا برضو من اللي فات دول فرنسا والمانيا بنحسب ان فرنسا والمانيا عن دول اصدقاء دول واقفين معانا لا هو محاولة للحد من الهيمنه الامريكيه فقط محاولة للحد لكن موقف فرنسا من الاسلام موقف معروف حامية الصليبية كذلك موقف المانيا من الدوله اللقيطه وغير ذلك فبنخدع نفسنا عشان نعيش في احلام وردية نصنعها من أقل كلمة أو أقل عبارة ينطق بها يعني هذا العلج أو ذاك فيعني نصبة الإسلام واعزازه أشرف وأعلى وأسمى من أن يتولاها بعثي أو رافضي أو عالماني فلا بد أن تكونوا في غاية الوضوح قد يضطر المسلم في بعض الظروف إلى الانضواء مع رايه غير اسلاميه إذا كنا في حكم المضطرين عدو يهاجم بلاد المسلمين والرايه ليست اسلاميه ففي هذه الحاله يتعين الجهاد يتعين الرد والدفاع لان هذا دفع للصائل مش قتال تحت رايه الجاهليه فارجو أن تكون الامور اتضحت يعني فيما يتعلق بهذه الجزئية من المضحك المبكي في ممارسات حزب البعث دايما التلويح بشعارات اسلاميه ودائما عملية الانتساب إلى البيت النبوي الشريف فيعني صدم حسين عالماني بعثي لا ديني عرفته شعوب الأمة المسلمة محاربا ومقاتلا شاريسا لكل ما هو إسلامي مرة باسم الوحدة العربية وأخرى باسم القومية وثالثة باسم الاشتراكية البعثية صدام حسين ربيبة ميشيل عفلق وزكي الأرسوزي وشبل العيتمي والبيطار هؤلاء الذين أفسدوا الشباب باسم الأمجاد البعثية وشوهوا المفاهيم باسم التقدمية والوحدة والاشتراكي أستاذه ميشيل عفلق لا يرضى أن يكون الدين بديلا للقومية يقول أن أجعل قومياتنا وهي أساس حياتنا نظرية من النظريات فنتركها عرضة لتقلبات المنطق والذوق والهوى فننادي بها اليوم ونؤثر عليها الأممية والشوعيه غدا ونعتنق الدعوة الدينية بعد غد يقول أيضا ميشيل عفلق هو طبعا نصراني لكن بعد موته قيل إنه أسلم فما ندري كيف يسلم دون أن يرجع عن هذه الأشياء يقول قد لا نرى نصلي مع المصلين أو نصوم مع الصائمين ولكننا نؤمن بالله لأننا في حاجة ملحة وفقر إليه عصيب يقول أيضا إن القومية تتعارض مع الطابع العالمي للإسلام وقد تطور هذا الاتجاه الديني تطورا متزايدا نحو مواقف أكثر سلبية من العروبة وباتجاه الفصل بينهما هو عندهم من الإسلام مرحلة ثورية عند البعثين الأصل هو القومية العربية والعنصر العربي الجنس العربي والإسلام دي مرحلة من المراحل يعني يريدون أن يبتلعوا الإسلام في بط القومية العربية أيضا في الموسوعة الميسرة بعض العبارات أنا أغتنم الفرصة لأن أرجو أن يصبح حزب البعث يعني في خبر كان ويكون انتهى كل شيء بالإسباب لكن درس من الموقف نفسه الآن المولد تتكرر بأسماء أخرى حتى يغلق هذا الملف إن شاء الله طبعا الشعار ورأيناه في الصور الأيام الماضية متعلق في كل في بغداد أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ما هي الرسالة؟ رسالة حزب البعث ليس رسالة الإسلام هي اللي هي الوحدة والحرية واشتراكية صدام حسين في يوليو سنة 79 قام بحملة عدمات واسعة لثلث أعضاء مجلس قيادة الثورة ثلث رفاقه من مجلس قيادة الثورة وأكثر من 500 عضو من أبرز أعضاء حزب البعث العراقي. خلال شهر واحد او أقل من شهر واحد أعدم صدم حسين 56 مسؤولاً حزبياً في وقت تالي في شهر أغسطس ولم يبق على قيد الحياة من الذين شاركوا في انقلاب سنة 68 سوى عزة إبراهيم الدوري شهود عزيز الدوري بتاع الأمم المتحدة وطه ياسين رمضان وطارق حنى عزيز في 22 سبتمبر سنة 80 طبعاً عشان حربه مع إيران سقط فيها ما يقرب نصف مليون من أزاهير شباب العراق فضلاً عن 700 ألف من المعاقين والمشوهين إضافة نفقات الحرب تجاوزت 200 ألف مليون من الدولارات خرج بعد كل هذه التضحيات الرهيبة ليعنى العالم أن حربه مع إيران كانت خطأاً وأن الحق كل الحق في العودة إلى الاتفاقية المبرمة بينهما اتفاقية الجزائر أثناء حرب مع إيران أنزل بالأكراد أبشع أنواع القطر والبطش والتنكيل والإبادة حوالي خمسة ألاف قتلهم بالغازات السامة في حلبجة معروف هذه المأساة غازات السامة وكيموية وقوانا بالنبل إلى آخر دكت مدن بأكمالها الأكراد أيضا تركز سياسة حزب البعث على قطع كافة الروابط بين العروبة والإسلام والمنداء لفصل الدين عن السياسة والمسواة في نظرتها للأمور يعني عند البعثين سيان شريعة حموربي وشعر الجاهلية وثقافة المأمون وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه كلها تتساوى في بعث الأمة العربية في التعبير عن شعورها بالحياة قام صدام بتجريد الدستور العراقي من كل القوانين التي تمت إلى الإسلام بصلة وأصبحت العالمانية هي دستور العراق ومعتقدات البعض ومبادئه هي مصدر التشريع لقوانينه جاء في التقرير المركزي للمؤتمر القطري سنة 82 وأما الظاهرة الدينية في العصر الراهن فإنها ظاهرة سلافية ومتخلفة في النظرة والممارسة وجاء فيه أيضا ومن الأخطاء التي ارتكبت في هذا الميدان أن بعض الحزبيين صاروا يمارسون التقوص الدينية، وشيئا فشيئا صارت المفاهيم الدينية تغلب على المفاهيم الحزبية. يعني دي ظاهرة يستنكرها الحزب. إن النضال ضد هذه الظاهرة، يقصد الظاهرة الدينية، يجب أن يستهدفها الحزب حيث وجدت، لأنها كلها تعبر عن موقف معاد للشعب وللحزب ولثورة والقضية القومية. لذلك اتجه صدام حسين وحزب البعث إلى إعلان الحرب على الإسلام والعاملين له في كافة المجالات حتى يتحقق في قول القائل: وكنت مرأة من جند إبليس فارتقى بها الحال حتى صار إبليسه من جنديه قام صدام حسين بقتل سبعة وأربعين عالما وداعية نشرت أسماءهم في تقارير منظمة العفو الدولية وعلى رسيم الشيخ عبد العزيز البدري من أهل السنة واغتيل عدد كبير من العلماء أرسل عدد من العلماء ليتفاوضوا مع مصطفى البرزاني الزعيم الكردي أكبر هؤلاء العلماء على ارتداء ملابس مفخخة انفجرت فيهم وقتلت عددا كبيرا منهم وتتابعت القرارات الصدامية بإعدام المئات من الشخصيات الإسلامية أصدر اوامره بإغلاق مئات المساجد في العراق لمجرد أن الشباب المسلم يلتقي فيها أصدر أوامره بمحاربة الكتاب الإسلامي وعدم السماح به في المكتبات العامة يقول سعدون حمادي أسهل على الرقيب أن يمنع من أن يجيز لأنه إذا منع مئة كتاب فإننا لن نحاسبه ولكنه عندما يجيز كتابا وتظهر فيه كلمة ممنوعة فيمكن أن تقوم القيامة من ذلك محاربة ارتداء الحجاب الإسلامي بين الفتيات المسلمات وتشجيع العلاقات غير الشرعية بين الفتيان والفتيات وفتح النوادي الليلية وتشجيع الفساد في كافة المجالات وتقديم معونات سخية لكل من يقوم بفتح كباريهات حتى أصبحت مظاهر الفجور والعهر تكسو الشوارع والأسواق وإعلانات البعث ومنشوراته تملأ المكتبات والمدارس وحانات الخمر تملأ الأزقة والأحياء وقد أمر بفتح محلات لبيع الخمور في الكويت بعد احتلالها ايضا يقول للتوصية الرابع للمؤتمر القوم الرابع الحزب البعث يعتبر المؤتمر القومي الرابع الرجعية الدينية إحدى المخاطر الأساسية التي تهدد الانطلاق التقدمية في المرحلة الحاضرة ولذلك يوصي القياده القومية بالتركيز في النشاط الثقافي والعمل على علمانية الحزب خاصه في الاقطار التي تشوه فيها الطائفية العمل السياسي لم ترد كلمة الدين مطلقا في صلب الدستور العراقي هو سوري طبعا. طبعا كلمه الايمان بالله على عموميتها لم ترد في صلب الدستور لا في تفصيلاته ولا في عميته على اي الاحوال هذه يعني اطلاله عابره والتفاصيل تطول جدا التاريخ الاسود في صدام يعني ليس منا ولسنا منهم وانما نقوله اننا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ه بيننا وبينكم نعدوات الباطة وبدأ حتى تؤمنوا بالله واحد فلا نخدع بفسنا لأن دي أحد أسباب النهزا من إنسان تكون عقيدته فيها نوع من الولاء لمثل هذا المجرم المعدل الدين هذا خلل يعني لا ينبغي السكوت عليه فيعني لإن لم يوفي الصحاف بوعده أنه سوف يجعل الأمريكيين ينتحرون على أبواب بغداد فإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد وإن كان فعلا سقط حزب البعث اليوم فوعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف ان امريكا ستسقط يعني باذن الله يوما من أيام يعني وان المدى ويجب أن نتسلح بالامل في الله سبحانه وتعالى لان الله عز وجل قال يشتمل ابن ادم وما ينبغي له ان يشتمني اما شتمه اياي فيزعمهن لي ولدا فهذا شتم لله سبحانه وتعالى من شتم الله ان تظن أن الجولة دائما ستكون لكافر وأن الكفار ممكن أن يستأصيلوا المسلمين ويقضوا على هذا الدين. بالعكس يعني أمريكا بقضيها وقضضها وكل الصليبين واليهود الذين وراءها يعني كما قلنا هي لا تضع في حسبانها عنصر المدد الإلهي المدد الإلهي ان الله سبحانه وتعالى يمد المؤمنين بالقوة. حتى ولو طال الصراع نحن مش قضيتنا ان أمت يتحقق زوال الكفر و. ينتشر الإسلام في كل أخطار المعمورة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هذه ليست لنا مش مسؤوليته تقع في عصرنا بعد عصرنا بعد مئة سنة بعد أسبوع بعد ألف سنة نحن لسنا مسؤولين عن العواقل. وانما وإنما نحن مسؤولين بما نستطيع من الأسباب في نهضة يعني هذه الأمة من هذه الأسباب نصرة دين الله سبحانه وتعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم ف. نحن ما حققنا فعل الشرط حتى نستحق جواب الشرط فهناك عبر كثيرة بلا شك كما أشرنا في هذه الأحداث يعني صدم هذا الذي فعل ما فعل لا شك أنه من العبر أنه دار عليه الزمان وخلت القصور الآن أين سكان القصور؟ أين هم الآن الله أعلم أين البطش؟ أين التنكيل؟ أين الظلم الفادح؟ ولا يبعد أن دعوات المظلومين حتى لو كانوا من الشيعة أو من غيرهم الله سبحانه وتعالى يعني لا يرد دعوة المظلوم لعل هذه العاقبة هي اثر من أثر عاقبة الظلم وشؤمه لكننا نستدرك دائما ونذكر أنفسنا ان زوال صدام نعمة ولكن مجيء الأمريكان محنة وبلية للأمة الإسلامية هذه المعادله الصعبة ان زوال صدام شيء عظيم جدا أن يزول هذا المجرم لكن مجيء الأمريكان محنة وأمر صعب جدا فالناس الفرحانين دلوقتي بيهللوا هذا نوع من إيه وقصور النظر مفيش نظر للعواقب في المستقبل ماذا ستفعل أمريكا لماذا جاءت أمريكا ها؟ لابد أن تزين كما قال الله تعالى يرضونكم بافواههم لا يقربون في ممن إلا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، فيرضوننا بالتصريحات الجميلة وكأن الموضوع هو المعاناه الإنسانية كل ده خداع ونشر الديمقراطية ديمقراطية إيه؟ الديمقراطيه كما قلت يا صنم العجوى كانوا في الجاهلية الواحد يعمل صنم من العجوى فإذا جاع أكله فأمريكا أول دولة تأكل الديمقراطية أول دولة تأكل صنم العجوى تلتهمه إذا جاعت واشتاقت إليه وطبعا الديمقراطية ده مبدأ غير إسلامي مش هنخرج عن موضوعنا شيء مفهوم يعني ففي بعض الناس بيطبلوا مطبلين وحملت المباخر سواء من الرافضه أو من غيرهم من السذج يعني بيتصوروا الموضوع بفي غاية البساطة هم هما بتصوروا كيف بالضبط إن هم راكبين فوق ظهر الدب الأمريكية ويقولون الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سخرنا هذا كي نزيل به صدام المجرد. الحمد لله الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. أمريكا ذواتي بتعمل بتحث بقى تتفاوض في تشكيل الحكومة القادمة إلى آخره. فامريكا أمريكا بتنظر للموضوع من زاوية أخرى كلاهما ينظر إنه علاقة بين الدب وراكبها بس هؤلاء السود يقولوا إحنا ربنا صخر لنا أمريكا ها؟ إذا جه بوش اطلع في الحوش كان نوع من احساس بالأمان وكان بعض الناس يقول لك كل ما يدخل أكتر كل ما يحس بالأمان أكثر واضح كل ما احتل من أراضيهم أكثر كل ما شعر بالأمان يعني أكثر فكلاهما بينظر لهنا علاقة بين الدب بين راكبها لكن أمريكا دلوقتي بتبحث عن ارساء دعائم الود والتفاهم والصداقه بين الدبه وبين راكبها لكن نقول هذه كلها دائما تصب في صالح الراكب لا في صالح الدبه فامريكا هي التي تركب هذه الدبه وليس كما يغر ويخدع بعض الفرحين المهللين الآن يعني بمجيء الامريكان هو كل واحد كل يبكي على ليلى. نحن نبكي على أهل السنة في العراق لأنهم أكثر من سيدفعون الثمن وأكثر المستهدفين. واضح الأتراك بيجفعوا شعارات لا بد من المحافظة على كيان العراق ولا نقبل التقسيم من إمت الأتراك عندهم هذه الغيرة. لا الأتراك لأن مصلحتهم ليلاهم هي ان لو قامت دولة كردية مستقلة في الشمال ستهدد ايه تركيا لأن في أكراد. طيب أمريكا ليه ما حاولتش تحرر الأكراد اللي في تركيا؟ من الظلم الذي يعانون منه فالشاهد يعني أن تركيا بتطلق شعارات لكنها أصدها الخوف من ان الأكراد كلهم إيه؟ دولة مستقلة فبالتالي حيلتحموا الأتراك ويسببوا مشاكل لها له. للشيعة نفس الشيء لانه يقول لابد ان الذي يحكم العراق العراقون أنفسهم نعم لأنهم يريدون أن يستقلوا بكيان شيعي وبالذات في خطورة من التقارب مع إيران لأنها يعني دولتهم الأم وعخذتهم الأم فكل واحد بيبكي على الإله في هذه القصيدة أمريكا البترول طبعا النفط قمع الحركات الإسلامية التمهيد لطبعا دولة إسرائيل الكبرى إلى غير ذلك أختم الكلام بمقالة لأحد الدعاه الأفاضل يتكلم حول أنه لا ينبغي أن يموت الأمل في قلوب المسلمين يقول الأمل هو حادي العمل ولا ينشط المرء للعمل إلا ولديه طموحات وأهداف يسعى إلى تحقيقها وهذا بعض ما يميز الإنسان عن سائر الحيوان الذي يسير بالغريزة فحسب وعندما يفقد الإنسان الأمل بالكلية يكون أمام نكسة نفسية يصعب أن يتعافى منها أعلل النفس بالأمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ولهذا كان أخطر ما تواجه الأمة هو اليأس الذي يقعدها عن العمل والإنتاج وينحرف بمسيرتها عن الصراط اللاحب المستقيم إلى منعرجات السبل والاهواء هذا شاب وضع أمله كله في شخص شيخه عالما كان أو داعيا أو مربيا ورأى فيه رمزية غير عادية تحكي صورة ابن حنبل أو ابن تامية أو ابن عبد السلام أو هذا العالم الفحل أو ذلك المناضل الفريد وصار هذا الأمر يسقى يوما ويوما ويروى ويكبر لكن مضت الأيام وكبر الشاب وصار له رأيه وتفرده ونظره وتساوقت الأحداث وتفاوتت العقول وتضاربت الاجتهادات على أي الأحوال يتكلم عن إنه يعني ذاب في مجموعة من الناس واستقى منها مفاهمها واختلف مع يعني هذا يقول هذا الدعية لا بأس أن أتطلع لهذا العالم أو الداعية أو المصلح ولا بأس أن تتحرك آمالي الغافية لكن لما لا أضع مجالا مشنا على الأقل المتغيرات والاحتمالات حتى لا أصاب بصدمة لو حدث خلاف الظن يعني كن واقعي عند تقدير الأحداث والأشخاص ولذلك كلما تكون أملك أعلى مبلغا فيها كلما تكون الصدمة والإحباط أشد فإحنا كان في فعلا أمل أن رحمة ربنا تنقذنا من هذه المحنة لكن ناحية الواقعية وناحية الأسباب بعيدا عن خوارق العداد الأمر كان الغالب عليه طبعا أوضاع معين يقول إنه ليس من المحتم أن يكون الأمر كما تصورته وليس ما تصورته هو بالضرورة ما يجب أن يكون والخيارات تظل مفتوحة ومن الفاضل جدا أن يعتدل الإنسان في قناعته في مشروع ما أو شخص ما بحيث لا يفرط في الإلحاح على أهليته لهذه المرتبة أو هذا المقام الغلو والجفاء كلاهما ليس من سبيل المؤمنين ولا من هدي المرسلين إننا نخطئ خطا جسيما حينما نتكئ تماما على فرد أو جماعة أو مشروع باعتباره المخرج الوحيد والمخلص والمنقذ والرمز والأمل والحل ونمنحه من عطفتنا وحماسنا ما لا يطيق ولا يحتمل ثم نطالبه بالمستحيل وهذا يقودنا إلى الموضع الثاني من مواضع العبرة وهو أننا بتناقضاتنا الفردية والجماعية والأممية نلقي بتمعاتنا على هذا الأمل الذي صنعناه ورسمناه فهذا يريد شيئا وذاك يريد نقيضه، وكل يغني على ليلة فإما أن نجعل هذا المشروع مجمعا للمتناقضات وهذا مصير بائس ونهاية أليمة وإما ان تبدأ الآمال المغرقة في التفاؤل في الانهيار والتلاشي إن تراكمات التراجع التاريخي زي ما قلت بدايتها كانت من الدولة العثمانية احنا بنحصد وندفع ثمن الضعف اللي حصل في الدولة العثمانية وبذات التخلي عن المبادئ الإسلامية والشريعة الإسلامية وفي الجانب الآخر التخلف عن ركب العلم الحديث الذي أدى بالأمة إلى هذا الضعف الذي هي عليه يقول ان تراكمات التراجع التاريخي وسلبيات الواقع بكل تجلياته ستكون على كاهل هذا المشروع المبكر الوليد الناشئ وتجاوز الواقع والقفز عليه شيء غير ممكن إن كل مأساة ثقه أو مصيبة تنزل أو عدوان يحتدم أو مظلمة تتفاقم أو ضر في بحر أو بر حتى مما له جذور قديمة وأسباب راسخة هو مما يجب أن يكون هدفا للتغيير ويجب أن تغيره هذه الجماعة أو هذا الفرد أو هذه الدائرة أو هذا العمل الدعوي هكذا نتصور أحيانا ونتصور مع هذا أن هذا تغيير المنشود المفروض يجب أن يقع تحت سمعنا وبصرنا وإدركنا يعني نظل نفترض أعمالا بعيدا عن الواقع وفي نفس الوقت نتعجل حصولها فلا مجال لخطة طويلة المدى بعيدة الأجل تعيدنا بإصلاح المنتظر يشهده أولادنا وأحفادنا نريد أن نرى النتائج في عمرنا وخلال حياتنا وإلا فمعناه أن العمل فاسد والأمل خائد والثقة في غير محلها وكل تعامل مع قضية مستجدة يجب أن يكون وفق مرئياتنا وتطلعاتنا وأن يذغدغ عواطفنا ويتعامل على أساس القوة والقدرة والمنطق النضالي وكأن الأمة المسلمة مستفنة من النواميس الإلهية التي تجعلها عرضة للصعود والانحدار والقوة والضعف والغنى والفقر والتمكين والاستضعاف وإذا كان من يشعر بالمسؤوليه بحسب خطوته وكلمته أكثر فأكثر ويدرس الخيارات بعناية وترقب ويقيس الأرباح والخسائر فإن من خسر كل شيء وأفضى إلى شفير اليأس قد يمضي دون حساب كلا إن المهم هو أن يكون ثمة خطوة صحيحة وصادقة ومدروسة بعناية بعيدا عن الارتجال وأوهام القفز والتجاوز التي تخاطب العواطف وتعاند العقول ونحن مؤمنون بالأسباب حتى في دقيق الأمور فضلاً عن عظيمها يقول هذا الدعية ولقد أخطأت يوماً فوضعت مفتاح الباب لباب آخر فوجدته يتعصى علي فقلت لنفسي سبحان الله كيف لا أعتبر من هذا المثال الصغير لما فوقه إن غيرة المؤمن وتطلعه للنص يجعله أحياناً ينتظر من مثلاً دولة وليدة واعدة تحقيق حلم ضخ وليقفز إلى ذهنين دولة مثل طالبان مثلاً فالغيرة تطلع للنص يجعلوا أحياناً ينتظر من دولة وليدة واعدة تحقيق حلم ضخ ينتسب إلى عهود الخلافة التي تجتمع عليها كلمة الأمة فيحملها بذلك تابعة تنوء بها وربما كانت وعدا صادقا فناءاً لو ظلت في حدودها وناسبت بين الواجب والممكن ونأت عن انتظار الخوارق إلى فعل الأسباب والأخر بالأسباب ثالث هذه المواضع أن التنوع في المسالك والأسباب وإحكام التوازن بينها يحفظ للأمة آمالها ويجعلها بمنجات من نوبات القنوط وعصفات اليأس المستحكم فطرق الخير كثيرا وليس النجاح محصورا في عمل بعينه ولا يتوفر وعد إلهي بتخصيص شيء عن شيء إلا مجمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عامل على وفق السنة النبوية فهو راشد بإذن الله فإذا صحت نيته فعمله صالح داعية كان أو معلما أو منفقا أو مصلحا أو مجاهدا أو مديرا أو خطيبا أو ما شاء الله ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنموذجا وقدوة لكل فرد من هؤلاء وجاء هديه شاملا لأبواب الإيمان كلها حتى قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبه وفي لفظ بضع وستون شعبه إلى آخر الحديث الخير ضروب وألوان وأشكال وأمثال ولا يحسن تضييق ما وسع الله ولا تحجيره يعني لا تحصر المخرج في دائرة معينة واحدة فقط مخرج الأمة أو ما يجب علينا أن نفعله وليس محصورا فقط في دائرة محددة وإنما أبواب الخير كثيرة جدا مستطاعه وميسره لكثير من الناس يقول الخير ضروب وألوان وأشكال وأمثال ولا يحسن تضييق ما وسع الله ولا تحجيره ولا يسع الناس إلا شريعة ربهم أما اجتهادات البشر فتظل مسكونة بأثر الماء والتراب وإن تألنقت وتنمقت ولذا فالامه بحاجة ملحة إلى نظام يتسع للجهود المتنوعة والطاقات المختلفة والمشاريع المتعددة وهي بمجملها تشكل أمل المسلمين وطموحهم وإذا تراجع منها شيء عضده الآخر وقد يفلح قوم في عمل فوق الظن ويضعف آخرون والنظر ويصيب والأمة ليست محصورة في فئة من الدعاة أو العلماء بل كل من صح له وصف الإسلام فهو من الأمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما في الحديث المتفق عليه وقد يكون من أهل النكاء في العدو ببأسه وشجاعته أو هو من أهل العائدة والفائدة للمسلمين بعلمه أو حرفته أو رأيه أو لسانه أو يده وقد يكون هكذا من ليس معدودا من المتقدمين في علم أو عبادة أو سمت والأرزاق عند الله يقسمها كيف شاء رابع هذه العبر أن يتهم المرء رأيه نعم له أن يقتنع به وأن يعرضه ويتحمس له في حدود المعقول المألوف دون أن يجعله الحق الوحيد الذي يجب أن يرد الناس إليه فقد تكون أتيت من قبل إصرارك على انموذج خاص لا ترى الحق إلا من خلاله ولا تبصر النجاح إلا فيه وغاب عنك ما هو أنجع منه وأنفع ولقد خرج الصحابة رضي الله عنهم إلى الحديبية لا يظنون إلا أنهم فاتحوا مكة ومطوفون بالبيت العتيق وأراد الحكيم العليم وغير هذا وأبرمت معاهدة الصلح التي رأوها إعطاء للدنية في الدين كما قال عمر رضي الله عنه فعلى ما نعطي في ديننا لقد عجزت غيرة بعض الصحابة وحماستهم وقناعتهم الراسخة المستقرة بالفتح والعمرة عن استيعاب موقف الحكمة النبوية وتمثل هذا في شخص عمر على قوته وصحة يقينه ها ها عمر الذي يقول اتهم الرأي فلا قد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت كذلك تلك الحادثة العجيبة التي تكشف عن الرؤية المتزنه في الأحداث والمتغيرات وكيف استطاع رجل كابن عمر أن يلتقط من موقف أقرب إلى اليأس حبل الامل والإشادة لبقاء هذه الأمة وديمومتها وخيريتها وأنها أكبر من الأفراد والجماعات والدول وأمنع من الجبال وأعصى على العوادي وإن كان يوهن عزمها ويرخي قبضتها باء الخلاف والتطاحن والتشاحن روى مسلم في صحيحه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما قتل في حربه مع الحجاج في مكة وأمر الحجاج بصلبه على جذع في عقبة المدينة فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه فقال السلام <تصلاح> عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب أما والله لقد كنت انهاك عن هذا أما والله لقد كنت انهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحيم أما والله لأمة أن تشرها لأمة خير أما والله إلى أمة أنت شرها يعني يقصد إن الحجاج يعتبرك شرها حتى انه يصلبك ويقتلك بهذه الطريقة فلو هذا شر الأمة وهو من هو في الخير فإذن هي أمة خير بلا شك ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله، فأرسل إليه فأنزل من جدعه فألقي في قبور اليهود ثم أرسل إلى أمه اسماء بنت بكر فأبت أن تأتيه إلى آخر الحديث إنها مواطن عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نقول يعني لله الأمر من قبل ومن بعد فلئن سقط النظام البعثي الكافر فبغداد لا نقول إنها سقط لكنها سقطت أساسا في حكم هؤلاء البعثيين المجرمين وبغداد طبعا يعني عاصمة الخلافة عاصمة الرشيد يعني لها موقع في قلب كل مؤمن وكل مسلم ولها خصوصية ولعل هذه الخصية وهذه الرمزية هي التي جعلتها تحظى بهذا القدر من العدوان والغزو والإسلام بدأ وسيعود من حيث بدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء بدأ بين مكة والمدينة وظهر في مكة وانطلق من المدينة وسيعود بعد غربته كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بدأ بأحد من الناس وقلة هم غرباء في مجتمعاتهم وسيعود أيضا بهؤلاء الغرباء عمن حولهم فالعاقبة الحسنة لا بد أن نكون على ثقة منها العاقبة هي لهؤلاء الغرباء فطوبى للغرباء الذين يتمثلون منهاج النبوة وقد قال عليه الصلاة والسلام ثم تكون خلافة على منهاج النبوة هؤلاء لهم حسن عاقبة كما قال الله تعالى والعاقبة للتقوى فلئن حدث وانتهت المعركة بين طاغوتين طاغوت النظام البعثي من جهة وبين طاغوت الصليبيين وأذنى بهم من جهة أخرى لكن المعركة بين الإسلام الحق وبين الكفر الباطل لن تنتهي وإنما كما قال تعالى يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وحتما سوف يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليذيره على الدين كله ولو كره الكافرون أقول قولي هذا وأستغل الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة. هو بالنسبة للحدث لكم الذي وقع. ونتمنى أن يكون منافعاً. حدثت اعتقال صدام حسين يعني ذي حاء. أنا أعتقد أن معظم الناس يصيبه بإحباط. أعتقد هذا هو الحس الحقيقي أن معظم الناس الذين يفهمون الواقع يصيبه بإحباط لما هذا الحدث. يعني حتى رأي منحرج أول حدث المؤسف يعني لأن هو المسألة لها أبعاد يعني كثيرة. يعني أول شيء كنا نود أن يحدث محاسبة صدّم. وأمثاله بسلطة الشريعة الإسلامية. دي الوضع الوحيد اللي كان يكون صوابا يعني أن يحاسب ويأخذ بسيف الشريعة وليس بسيف أعداء الله من الأمريكان وغيرهم. وناقشنا من قبل بالتفصيل براءتنا من صدام ومن منهج صدام وبعثية صدام. لكن الحقيقة الصورة المهينة التي أذيعت. وراها الناس وسمعوا بها عنها والجرايد الآن في أوروبا وأمريكا النهارده الصفحة الأولى عليها الصورة بتاعتها صدامها باللحية إلى آخير قص الأمريكان أساتذة في موضوع الأفلام الأمريكية بيعملوها دي واضح هم أساتذة في الحرب النفسية من خلال أشياء يظهرون انهم ما يقصدون شيئا لكن بيعذب الإنسان إيه؟ الشماتة شماتة العداء كما يقول الشاعر كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الأعداء ونبي من الأنبياء خشي من شماتة الأعداء ولا تشمت بيها الأعداء هارون قال لموسى عليه ولا تشمت الأعداء فشماتة الأمريكان وطريقتهم في اظهار الذل والهوان للصدام في نوع من الرمزية لأن في بعض الناس مصدقاً الأمريكان دول فعلا جايين يحرروا دول جايين لصوص البترول ولهم مقاصد أبعد بكثير من صدام أمريكا يعني ترحب بصدام وتعامله أحسن معاملة لأنه ما حدش خدم أمريكا زي صدام وصدامه هو ربيب أمريكا أساساً يعني نعرفين أيام حربه مع إيران أمريكا كيف أيدته وضح فإذن القضية مش في حد ذاته لكن الرمز أي شيء ينسب الإسلام حتى لو زوراً فهم لهم يعني منه هذا الموقف فهم دائماً بيركزوا على إن إيه؟ أنه لم يقاوم مع أنه كان معاه مسدس ومش عارفه إيه كان معاه والرأس لكن لم يقوم عشان يقولوا أن يشوفوا الجبن والهلع والاستسلام والخذلان هو في شبه أثار بعض الناس أنهم ألقوا قنابل مخدرة وبالتالي ده يفسر الطريقة التي تعامل بها صدام من استسلام الكامل لعملية الفحص والفحص ده غالباً هو كان بياخده عينة من الغشاء المخاطل للجزء ده في الفم يعني عشان بيعملوا بيها الكاريو طيب ويشوفوا اللي هو فحص الجين يعني فمش بيتطمنوا على سنانه فالطريقة الحالة التي أظهر بها طريقة مهمة جدا يعني إن هو في منظر ده ما هو معذور في هذا المنظر يظهر به شعف الرأس وكذا وكذا والضعف طيب ما هو ده اللي حصله خلاص فكونهم يتشفوا ميه يعني في نوع من المهانة يعني في غير موضع يعني أه لكن أهم شيء في الموضوع ده برضو حتى مما يكشف يعني دجل الأمريكان وإجرامهم والبسطاء من المسلمين كله بيتكلم بقى إيه أن يحاكم على جرائم الحرب طيب ما يحاكم على جرائم الحرب لكن عايزين كل مجرم الحرب يحاكموه على رأسين بوش من الذي دكل العراق وقتل الأطفال والنساء وخرب العامر وأفسد كل هذا الفساد ومن قبل في أفغانستان ما فعله من العمل كل هذا مجرم الحرب الأول الارهابي رقم واحد في العالم كله ثم أين جرائم حرب صدام حسين بجانب جرائم حرب شارون ومن سبقوه عصابات اليهود قرنا كذا فشمعنا في نوع من الاختيار يعني والتفريق عملوا كل مجرم الحرب بهذه الطريقة شمعنا ده بالذات هو مجرم حرب فأين مجرم الحرب في عصابات اليهود على أي حال يعني كنا نود أن يتم مأخوذة صدام بيد المسلمين مش بيد أعدائهم الذين يتشفون منا جميعا فصدم حسابه على الله سبحانه وتعالى نحن نبرأ الله من جرائمه ونرجو أن يكون تاب ورحمة الله وسعبه أكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغفرك أتوبنا مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية رقم الهاتف اثنان وخمسون تسعة وتسعون ثلاثة وثلاثون ثلاثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته